قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولن يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور He oh.